جهز الشاصي ورد بهالمكينه دمر اوكاره ايران اللعينه انسف الحوثي وانسف من يعينه صوب بالرصاصه وسط عينه ومن جاي يجاهد يا هلابه ومن يجاهد يا هلابه ربه يا جندي شبوخ كيف ترضو يا منكم مستحلا اهل مارم واب اهل دلا. بعد ذا لا لا ترضو مذلا ومن جاي جاهد يا هلاب ومن جاي جاهد يا هلاب يهل صنعا وابين والحديد يا أسودان بذوقت الشديده. قلبي إيران تاكم بمن سيد وها ومن جاي جاهد يا هلاب. ومن جاي جاهد يا هلاب يا ضواري عدن ولحجي والجوف دوقوا الكوف لطعم الرعب والخوف كونوا حربا على الكفار وسيوف حكموا الشارع وامروا بمعروف ومن جاي جاهد يا هلابه, ومن جاي جاهد يا هلابة. أهلنا في تعجبهم ملايين من دمر لاس قطر على المعادين شردوهم بصعدة يا لما يمين شوفهم الدين ومن جاي يجاهد يا هلابه ومن جاي يجاهد يا أهل مدحاج وحاشد حشدوها لوسي أدنى حصدوها. بالجنابي عليهم حددوها راية الكافر يلا بددوها ومن جاي جاهد يا هلاب ومن جاي جاهد جاهداب سخافه شربوهم من السموز عافا يا رجال يا من يهل الضيافا منكم جنود دولة الخلافه ومن جاي يجاهد جاهد جاهدب ومن جاي جاهد يا, هلاب يا اسود الله سيل للمعاني في سبيل الله حب للقتالي دمر الكفر في ساح النزال دك والشرك وارثه للظالين ومن جاء يجاهد جاهلاب ومن جاء يجاهد جاهلاب نبالي بعيدان ما نبالي نصر الدين لو تتن الرجال بالقداء نجيهم والنبلي في سبيل الله لله الجلالي ان بالي بعيد انا بالي لو تبنى الرجالي للذنائف نجيهم غني بالي في سبيل الاله ذل الجلالي ومن جا يجاهد جاهدلاب ومن جا يجاد جاهدلاب